ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وردت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم عقيبا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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله العظيم مبلغ عظيم أن يجمعنا وإياكم من عذاب النار <تصفيق> نحمده جل على أن جمعنا وإياكم في هذه الغرف الطيبات المباركات ونسأله جل في علاه وكما جمعنا في هذه الغرف أن يجمعنا وإياكم في الجنة مع سيد الأولين والآخرين ومع صحابته الغر الميامين أردي الله عنهم أجمعين مع حصة جديدة من حصص المصطلح الميسر ومع شرح البيقونية ووصلنا بفضل الله تعالى إلى قول الناظم رحمه الله والحسن المعروف طلقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت انتقل الناظم إلى تعريف الحسن والحسن في هذه المنظومة هو القسم الثاني من أقسام الحديث ويقول في تعريفه المعروف طرقا أي المعروفة طرقه بحيث يكون معلوما ان هذا الراوية يروي مثلا عن أهل البصرة أو عن أهل الكوفه أو عن أهل الشام أو أهل مصر أو أهل الحجاج وما أشبه ذلك ثم قال وغدت رجاله لا الصحيح اشتهرت يعني أن رجال الحسن أخف من رجال الصحيح ولهذا قال لاك الصحيح اشتهرت إذ يختلف الحسن عن الصحيح بأن رجاله ليسوا كيجال الحديث الصحيح والمراد أنهم ليسوا كيجال الحديث الصحيح في ماذا؟ في الضبط في الضبط ولهذا قال العلماء المتأخرون الذين بسطوا هذا او بسطوا هذا الفن كالحافظ ابن حجر حيث يعرف والعلل تعريف ابن حجر هو المعتمد في التعاريف حيث يقول في النخبة وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شد هو الصحيح لذاته وهذا تكلمنا عنه فإن خف الضبط فالحسن لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته، فكأن الحسن عند ابن حجر هو الصحيح إذا خف ضبط راويه أي قل ضبطه وهو خير ما عرف به الحسن وهو خير ما عرف به الحسن إذن طيب إذن فعلى هذا التعريف الحسن وما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلى من الشدود والعلة القادحة وقال المؤلف رحمه الله وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كطور يعني الحديث الضعيف هو القسم الثالث في النظم وهو ما خلى عن رتبة الحديث الحسن ومعلوم أنه إذا خلى عن رتبة الحديث الحسن فقد خلى عن رتبة الصحة وحينئذ نقول الحديث الضعيف ما لم تتوافر فيه شروط الصحة وشروط الحديث الحسن أي ما لم يكن صحيحا ولا حسنا، ما لم يكن صحيحا ولا حسن فلو هو شخص عدل لكن ضبطه ضعيف وليس بخفيف الضبط فإن هذا الحديث يكون ضعيفا يكون ضعيفاً. وإذا رواه بسند منقطع يكون ضعيفا أيضا وهل مجرى وقد ذكر المؤلف الآن ثلاثة أقسام من أقسام الحديث: وإن الصحيح والحسن والضعيف لكن الواقع أن الأقسام خمسة على ما حرر ابن حجر وغيره الصحيح لذاته والصحيح لغيره الحسن لذاته والحسن لغيره والضعيف إذن فالصحيح لذاته تقدم معنا والصحيح لغيره هو الحسن كما قلنا إذا تعدد الطرق وسمي صحيح لغيره أه؟ لماذا تسمي صحيحا لغيره لماذا لماذا تسمي صحيحا لغيره أه؟ يعني الحديث الحسن يسمى للصحيح لغيره فلماذا سمي بالصحيح لغيره؟ الله مستعان يعني أنا أنا شرح لنفسي الحال انشاء الله اللهم شاء الله الله انشاء اللهم انشاء اللهم انشاء اللهم انشاء اللهم انشاء اللهم انشاء اللهم انشاء اللهم لماذا سمي, لماذا سمي الصحيح لغيره؟ ماذا سمي الصحيح بالصحيح لغيره نعم ما شاء الله إنما جاءت من انضمام غيره له جيد ها يعني وصل إلى درجه الصحة من أجل تعدد الطرق تمام من أجل تعدد الطرق فمثلا إذا جاءنا حديث له أربعة اسانيد وكل إسناد منه فيه راوين خفيف الضبط فنقول الآن يصل إلى درجة الصحة وصار صحيحا لغيره وصار صحيحا لغيره طيب أما الحسن لذاته هذا تقدم تعيفه عدل خفيف الضبط بسند متصل وخل من الشدود والعلة القادحة والحسن غيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا فإنه يكون حسنا يكون حسنا لغيره لماذا؟ لأننا لو نظرنا لأننا لو نظرنا إلى إسناد إلى إسناد أو إسناد كل على انفراد على انفراده لم يصل إلى درجة الحسن لكن باجتماع بعضها إلى بعض صار حسنا أما الضعيف أما الضعيف فهو ما ليس بصحيح ولا حسن طيب إذن ما حكم الحديث الحسن ما حكم الحديث الحسن في الاحتجاج هو كالصحيح في الاحتجاج ها هو كالصحيح في الاحتجاج وإن كان دونه في القوة ها وإن كان دون الصحيح في القوة لذلك احتج به جميع الفقهاء احتج به جميع الفقهاء وعملوا به ها؟ وعلى الاحتجاج به معظم المحدثين والأصليين وقد أدرجه بعض المتساهدين في نوع الصحيح كالحاكم ابن حبان ها؟ وابن خزيمة مع قولهم بأنه دون الصحيح المبين أولا <تصفيق> نعم آآ آآ يعني كنا رأينا مراتب الصحيح كذلك يقولون بأن للحسن مراتب فكما أن للصحيح مراتب يتفوت بها بعض الصحيح عن بعض فكذلك للحسن مراتب وقد جعلها الذهبي مرتبتين فقال فأعلى مراتب الحسني هو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وعم بن شعيب عن أبيه عن جده وابن إسحاق عن التيمي وامتل ذلك ما قيل إنه صحيح وهو من أدنى مراتب الصحيح ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه وتضعيفه كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمره بن ضمرة عفوا وحجاج بن أرطأ ونحوهم <تصفيق> نعم <آه> طيب <تصفيق> إذن هناك جمله نجدها عند التلميدي يقول حديث حسن صحيح حديث حسن صحيح فظاهر هذه العبارة مشكل لأن الحسن يتقاصر عن درجة الصحيح وعليكم السلام الله فكيف نجمع او كيف يجمع بينهما بس بنحاكين عن ابيه عن جده يعني بهز بن حاكم عن أبيه عن أبيه عن جده عنه الإشكال في في ماذا في أبيه أحياكم الله بارك الله فيكم ها مثلها نعم مثله عم بن شعيب عن أبيه عن جدي مثلها نعم تماماً عم بن شعيب عن أبيه عن جدي يا نعم بن شعيب هو الأب والجد طبعا هو جد عم بن شعيب فالجد حدث الأب والأب حدث الابن نعم وبارك الله فيكم اذا قلنا هذه العباره التي يسوقها التلميذي وهي عباره حديث حسن صحيح اجاب عليها العلماء باجوبه متعدده ومن احسنها ما قاله الحافظ بن حجر وارتضاه السيوطي وملخصه ما يلي أه, ان كان للحديث اثنادان فاكثر فالمعنى حسن باعتبار اسناد صحيح باعتبار اسناد آخر م? هذا قول يعني اذا كان للحديث اثنادان فاكثر فهو حسن باعتبار اسناد وصحيح باعتبار اسناد آخر القول الثاني وإن كان له إسناد واحد يعني هذا الحديث له إسناد واحد فكيف يجمع بين الصحة والحسن اجابوا عن هذا فالمعنى حسن عند قومين حسن آه. حسن عند قوم وصحيح وصحيح عند آخرين نعم وصحيح عند آخرين وعليكم سلام الله نعم بهذا أجابوا على كلمة حديث حسن صحيح يعني حسن باعتبار سناد وصحيح باعتبار إسند آخر ها؟ وإن كان له إسند واحد فهو حسن عند قوم وصحيح عند قوم آخرين هي. فكأن القائد يشير إلى الخلاف بين العلماء في الحكم على هذا الحديث أو لم يترجح لديه الحكم بأحدهما طيب قال وكل ما عن رتبه الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كاتور وحياكم الله إذن جميع الأقسام التي مرت مقبوله ما عرض الضعيف وكلها حجة ما عرض الضعيف وجميع هذه الأقسم يجوز نقله للناس والتحدث به لأن كلها مقبولة يعني الحسن لذاته الحسن لغيره، الصحيح لذاته الصحيح لغيره الحسن لذاته الحسن لغيره ما عدا الضعيف فإنه لا يجوز نقله لا يجوز نقله أو التحدث به إلا مبينا ضعفه لأن الذي ينقل الحديث الضعيف بدون أن يبين أن هذا الحديث ضعيف للناس فهو أحد الكاذبين على النبي صلى الله عليه وسلم لما هو مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وفي حديثنا آخر من كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار إذن فلا تجوز رواية الضعيف إلا بشرط واحد أه؟ هو أن تظهر أو أن تبين درجة هذا الحديث للناس فمثلا إذا روى حديثا ضعيفا وعليكم السلام الله إذا روى حديثا ضعيفا قال روية يعني يشق الحديث بصغة التمريض أه؟ أو يشير إلى أن الحديث ضعيف لأن هذه الصيغة التي يصير الجزم أو التمريض لا يفهمها إلا طلبة العلم لكن إذا كان المجلس فيه يعني عينات مختلطة لا يمكن أن يفهموا كلمة روية بأنها صغة من صغة التمريض وأن الحديثة ولهذا نرى الآن للأسف من بعض المتأخرين للأسف يسوقون أحاديث صحيحة بصغة الطمير للأسف أه؟ مثلا ترى آه روية كذا وكذا وترى في النهاية أخرجها البخاري إذن هذا لا يصح أن نضع هذه اللفظة لهذا الحديث إذن لابد من الإشارة إلى أن هذا الحديث ضعيف إما أن يتصدر أو أن يروي الحديث بصغة التمريض مثلا أو أن يشير إلى أن هذا الحديث ضعيف استثنى بعض العلماء الأحاديث التي طروا في الترغيب والترهيب فأجازوا رواية الضعيف منها لكن بأربعة شروط بأربعة شروط أولا أن يكون الحديث في الترغيب والترهيب أن يكون الحديث في الترغيب والترهيب ثانيا أن لا يكون الضعف شديدا فإن كان شديدا فلا تجوز روايته ولو كان في الترغيب والترهيب ثالثا أن يكون الحديث له أصل صحيح يكون هذا الحديث يكون له أصل صحيح تابت في كتاب والسنة مثال لو جاءنا حديث يرغب في بر الوالدين وحديث آخر يرغب في صلاة الجماعة وآخر يرغب في قراءة القرآن وكل أحاديث ضعيفة لكن قد ورد في بر الولدين وفي صلاة الجماعة وفي قراءة القرآن أحاديث صحيحة تابتة في كتاب السنة أه؟ فيجوز الاحتجاج بهذه الأحاديث مع طبعا تبيان درجتها رابعا ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أه؟ لأنه لا يجوز أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا إلا إذا كان قد صح عنه ذلك أه؟ ولعل الذي ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة تمام المنة أنه لا يجوز رواية الضعيف لأن في الصحيح بفضل الله تعالى ما يغني عن الضعيف وخصوصا في هذا الظرف. والأمة تعيش في الحقيقة قهقرا في هذه العلوم أه؟ هل لا يعتقد نعم ينبغي أن لا تعتقد بأن نساس قال هذا الحديث أن لا تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول بأن نساس قاله، لأن الخطير في الأحاديث الضعيفة أن العوام يحفظونها عن ظهر قلب وهذا بالتتبع الاستقرار في مجالس العوام يأخذون الحديث الضعيف بشكل غريب ولا يأخذون الصحيح بنفس الطريقة ولهذا ففي الصحيح ولله الحمد ما يغني عن الضعيف وكذلك من باب نشري في هذا الوقت الذي اختلط فيه الحابل بالنابل كما يقال وصار الكل يقول قال رسول الله قال رسول الله ها في هذا الضبط بالضبط يجب أن نعود بالأمة إلى ما صحى عن نبيها صلى الله عليه وسلم لأنه صار الكل يحدث عن رسول الله سواء الذي له علاقة بالدين أو الذي ليست له علاقة بالدين أو كذا حتى العوام حتى الكدا. كل واحد يعني يحدثون فيقولون قال رسول الله قال رسول الله إذا فينبغي أن نربط الأمة في هذا الظرف بالضبط أن نربطها بما صح. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إذا اقتدى الأمر أن طري حديثا ضعيفا فلا بد أن تبين ضعفه مطلقا لا سيما بين العامة كما قلت لأن العامة متى ما قلت لهم حديثا فإنهم سوف يعتقدون أنه حديث صحيح يعني الآن طائفة من الناس بمجرد أن تسمع قال رسول الله يعتقدون بأنه حديث منسوب إلى رسول الله بمجرد أن يسمع قال رسول الله يقول هذا حديث تابت عن رسول الله ينبغي أن تبين ضعف هذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله ولهذا من القواعد المقررة عندهم هو أنه ما قيل في المحراب آه هذه قائدة معروفة ما قيل في المحراب فهو صواب وهذه القاعده مقررة عند العامة آه لأن العوام لا يعتقدون أن الذي يحدث عن رسول الله سيكذب عنه آه ولهذا يقولون ما قيل في المحراب فهو صواب ما قيل في المحراب فهو صواب فلو تأتي لهم بأكذب حديث على وجه الأرض لصدقوك ولهذا فالعام يصدقونك أو سيصدقونك حتى لو بيّنت لهم ضعفه يعني حتى لو قلت بأنه ضعيف سيصدقونك لا سيما في الترغيب والترهيب فالحمد لله في القرآن وفي السنة النبوية المطهرة الصحيحة ما يغني عن هذه آه الأحاديث، والغريب أن بعض الوضاعين الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في حد الناس على التمسك بالسنة، فماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ هؤلاء الذين يكذبون قالوا إننا لم نكتب على رسول الله لم نكذب على رسول الله وإنما كذبنا له الله المستعان وإنما كذبنا له ليرغبوا الناس في أحاديث رسول الله يكذبون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ ما قعده من النار <تصفيق> طيب قال المؤلف رحمه الله جيداً <تصفيق> طيب إذن قلنا قال المؤلف رحمه الله وما أضيف للنبي المنفوع وما لتابعه والمقطوع ذكر المؤلف رحمه الله نوعين من أنواع الحديث وهما المنفوع والمقطوع م? المنفوع والمقطوع وهما القسم الرابع والخامس مما ذكر في النظم إذا فالحديث باعتبار من أسند إليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام أولا المغفور ثانيا الموقوف ولم يذكره النظم هنا وسيذكره فيما بعد ثالثا المقطوع ثالثا المقطوع وتختلف هذه التلاتة باختلاف منتهى السند فمنتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو ماذا منتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو نعم وصحيح لكن نقول ماذا هو بلى لكن نقول أو نسميه بماذا بالمرفوع بالمرفوع وسمي بالمرفوع من الناحية اللغوية مرفوع على وزن اسم مفعول من فعل رفع وضده وضع وكأنه سمي بذلك لنسبته إلى صاحب المقام الرفيع وهو النبي صلى الله عليه وسلم إذن المرفوع أو تعريف المرفوع عند أهل هذا الفن أه؟ إذن قلنا المرفوع من سنده إلى الصحابي ومن انتهى سنده الى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن انتهى الى الصحابي يعني عندما نقول حديث مرفوع ها مرفوع الى رسول الله يعني حديث صحيح له حكم الرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما نقول حديث موقوف هو منتهى الى الصحابي وعندما نقول حديث مقطوع والمقطوع غير منقطع والمقطوع هو غير المنقطع ها هو منتع إلى التابع إذن ما هو المرفوع المرفوع ما أضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير من قول أو فعل أو تقرير ها وهناك من أضاف أوصفة خلقية أو صفة خلقية أو صفة خلوقية وهناك من أضاف قبلة البيعة وبعد البيعة لأن هناك أحاديث تتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلة البيعة تلك الإيوهاسات التي كانت تظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث كالحجر الذي كان يسلم عليه إلى غير ذلك من هذه الارهاصات على كل حال فالمرفوع ما اضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أي ما نسبا أو ما أسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ سواء كان هذا المضاف قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا أو تقريرا أو صفة وسواء كان المضيف هو الصحابي أو من دونه متصلا كان متصلا كان أو منقطعا فيدخل في المرفوع انتبه يدخل في المرفوع ماذا الموصول يعني الحديث موصول والمرسل ولم اتصل ولم انقطع هذا هو المشهور في تعيفه قد يرفع إلى رسول الله حديث يرفع يقول الراوي قال رسول صل كذا يعني يرفع إلى رسول الله لكنه لا يكون حديث صحيح هو رفع إلى رسول الله لكن الحديث ليس بصحيح وقد يكون موصولا، قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا يعني إذا قال قال رسول الله صلى رسم يعني هو رفع الى رسول الله هذا هو مقصد المرفوع أما درجته أما درجة هذا الحديث المرفوع قد يكون صحيحا أو قد يكون حسنا أو قد يكون ضعيفا يتبين يتبين من التعيف ان أنواع المرفوع أربعة اولا المرفوع القولي يعني ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ها؟ كقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مائن ما نوى، فهذا مرفوع من القول وهناك المرفوع الفعلي مثاله توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه، ها؟ هذا مرفوع من الفعلي ومثال التقرير. أه؟ المرفوع التقريري أه؟ يعني هو ما فعل في وقته أو قبل وقته أه؟ التقرير مثلا عفوا التقريم مثاله كما قال للجارية أين الله سؤال حديث الجارية المعروف قالت في السماء فأقرها على ذلك وهذا مرفوع في التقرير التقرير ما فعل في وقته أو قبل وقته يكون مرفوعا كحديث عم تعرفون حديث عمر عاص رضي الله عنه أنه لما أصب بجنابة فتيمم وصل بأصحابه فلما سأل قال وذكر الآية ولا تقتلوا أنفسكم فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا تقرير هذا نوع من التقرير نعم طيب إذن ما فعل في وقته أو قبل وقته هل يكون مرفوعا إن علم به فهو مرفوع لانه يكون قد أقر ذلك وإن لم يعلم به فليس مرفوع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حديث أبي سعيد الخدري مثلا لما قام برقية اللدير ذلك الشخص الذي لدغته العقرب فقام قام برقيته بصورة الفاتحة ها لما وطبعا أخذ غنما من الشخص الذي قام برقيته فقال رسول اضربوا لي بسهم يعني أن الرسول أقر أبا سعيد على أن الفاتحة رقية ها يعني هذا هو التقرير يعني يقع شيء في حضرته ها فلا ينهى عنه لا ينهى عنه ها تماماً حديث الذين خرج في صفحة حضرة سطر مش دماء فأحدهم تيمم ولعل الآخر بقي إلى حين عودته فأقر الذي تيمم نعم إذن هذا هو التقرير أن يقع فعل في حضرته فيقره إما بقول أو بابتسامة أو بكذا أو كذا وطبعا إذا كان فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يحاب في دين الله أحد لو كان الأمر منهيا عنه لقال لا لا تفعل كذا هذا منهي كذا ولكنه عندما يسكت أو يبتسم أو يضحك أو كذا نعم نعم كركعتي بلال هذا تقرير عندما قال لو سمعت خشفنا عليك في الجنة فبما سبقتني قال كلما توضأت صليت وركعتين صليت هذا من وقعتي الوضوء للوضوء تمام فهذا تقرير نعم اقره على تلك الركعتين اللتين كان يصليهما بلال آآ رضي الله عنه وارضاه <تصفيق> طيب اذا قلنا ما علم به ان علم به صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع لأنه يكون قد أقر ذلك وإن لم يعلم به فليس معفور، لأنه لم يضف إليه ولكنه حج على القول الصحيح والدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم يحتجوا بإقرار الله لهم في بعض ما يفعلونه ولم ينكر عليهم ذلك كما قال جبريل رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل جزاكم الله خير كنا نعزل والقرآن ينزل أه يعني كان يقومون بعملية العزل على زوجاتهن وكان القرآن ينزل وكان القرآن ينزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم يقولون لو كان هذا الفعل حراما لنهى الله عنه في كتابه أو اوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك لأن الله لا يقر الحرام لا يقر الحرام عفوا والدليل على ذلك قولوا تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله ما يعملون محيطا فهؤلاء الذين يبيتون ما لا يرضاه الله تعالى من القول قد استخفوا عن أعين الناس ولم يعلم بهم الناس ولكن لما كان فعلهم لم يرضاه الله جل وعلا ذكره ربنا جل وعلا وأنكر ذلك عليهم فدل على هذا أنما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره الله تعالى إنه حجا ها؟ ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره الله تعالى إنه حجا لكننا نسميه معفوعا وذلك لماذا؟ لأنه لم تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وإنما سمى المفعول مفعولاً لارتفاع مرتبته لأن السندا غايته النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا أرفع ما يكون مرتبته وأما موضوع أضيف إلى الله إلى الله تعالى ما أضيفه يعني الحديد الذي يضاف إلى الله تعالى ماذا يسمى هذا الحديد ماذا نسمى هذا الحديد الحديد الذي يضاف إلى الله تعالى يعني هو حديث لكن يضاف إلى الله تعالى ماذا نسمي هذا الحديث نعم ما شاء الله حديث قدسي نعم حديث قدسي نعم الحديث القدسي أو الحديث الإلهي أو الحديث الرباني لأن منتهاه إلى رب العالمين جل وعلا والمرفوع منتهاه إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم وآله وسلم نعم قال الناظم وما, وما لتابعين هو المقطوع هذا هو القسم السابع والمقطوع هو ما أضيف ما أضيف إلى التابعي ومن بعده هكذا سماه أهل العلم بالحديد سمي بذلك لأنه منقطع في الرتبة عن المرفوع وعن الموقوف مثال ما لو نقل كلام عن الحسن البصري لو نقل كلام عن الحسن البصري رحمه الله عنه نقول هذا أطر مقطوع نعم نقول هذا أثر مقطوع وما أضيف إلى الصحابي نوعان ما أضيف إلى الصحابي نوعان ما تبت له حكم الرفع فإنه يسمى عندهم مرفوع حكما وما لم يثبت له حكم المنفوع فإنه يسمى موقوف يسمى بالموقوف طيب إذن بالنسبة للمقطوع هم؟ من نسبة المقطوع قلنا هو ما نسب أو أسند إلى التابعي أو تابع التابعي فمن دونه من قول أو فعل والمقطوع غير المنقطع المقطوع غير المنقطع سيأتي معنا المنقطع لأن المقطوع من صفات المتني ها؟ المقطوع من صفة المتن، والمنقطع من صفة ماذا؟ عندما نقول هذا حديث منقطع، يتعلق بماذا؟ إذا كان الأول يتعلق بالمتن، فالثاني ناع، ما شاء الله والثاني يتعلق بالسند, بالسند بالسند بالإسناد نقول إسناد منقطع، أي أن الحديث المقطوع من كلام التابعي. فمن دونه، وقد يكون السند متصلا إلى ذلك التابعي على حين أن المنقطع يعني أن إسناد ذلك الحديث غير متصل ولا تعلق له بالمتن ها؟ مثل المقطوع القولي قول الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدع صلي وعليه بدعته صلي وعليه بدعته يعني هذا يمثلون له بالمقطوع القولي مثال المقطوع الفعلي قول إبراهيم بن محمد من المنتشر كان مصروق يرخي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ها؟ ويخليهم ودنياهم إذن هذا مقطوع فعلي طبعا بالنسبة لإحتجاج المقطوع لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية أي ولو صحت نسبته لقائله لأنه كلام أو فعل أحد المسلمين لكن إن كانت هناك قارينة تدل على رفعه كقول بعض الروات عند ذكر التابع يرفعه مثلا فيعتبر عند إيد حكم المرفوع المرسل وسيئة الكلام عن المرسل إن شاء الله تعالى إذن هذا قول الناظم رحمه الله وما لتابع هو المقطوع إذا نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر لا عليكم ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهنا فإزاكم الله خيرا على متابعتكم وتقبل الله منا ومنكم إن أصبنا فمن الله جل وعلا وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان فنسأل الله تعالى أن يغفر خطأنا وأن يتجاوز عن ذنوبنا بارك الله فيكم جميعا وتقبل الله منا ومنكم اللهم صل على محمد وأحسن إليكم